بسم الله الرحمن الرحيم بناو إخوائي بخشندي مهربان يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اما اینجا خود حرام دەکەیت کە خوا بۆی حەڵال حلال کردوید تو را زمان دیج نکان الدوی لکه اید دا خواب وی مهربانه قر فرض الله لكم تحلت ایمانكم والله مولاكم و هو العليم الحکم بگوما نخواد و بو تان اخوا كرساذ و دوستي ايوه و اوزا ناي كا درستا وا اذ اسرا النبي الى بعض ازواجه حديثا فلم ما به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ما نبأ به قالت من ام هذا قال نبأني العليم الخبير كاتك يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنهيني لا يهند لجن كان قصيتي دركان ان جاك او جنق سكيكربو خواش پیغمبري صلى الله عليه وسلم اجا داركرب پیغمبر صەڵى اللہ عەلیه وسلم هەندێک لە قسەکانی باس کردو بێدەنگ بوو لە هەندێکی تری ئینجا کە پێی و ژنەکەی وتی چێ ئەمەی پێگەیاندی فەرمووی خوای زانای ئاگادار پێیگەیاندم انت توبا ئل الله فقرصات وَإِن تظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أي حفصه وعائشه قال هر دوكتان توبب كنوب قرين وبلاي خدا وأقرأت بشتي يكتر بقرن لدجي جيب يغنبر الله عليه وسلم سركوتونا بن سنك بيقوما خوابش جيري أو هل وهاد زبرايلو إيمان دارتاك دواي أوان فريشتا كانيش بشتيواني أون عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وذكر ظنيابا اجر ايه وطلاق بدات پروردگاری لباتی اواجنانی چی باشتر لئی ویدداتی مسلمانانی پروادارانی نزاکارانی توبکارانی خواه پرستانی گران لبی اواجنانو و چیژان یا ایوها الذین آمنو أنفسكم وأهل لكم نار الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليها ملاك غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اي اواني كباورتان هناو خوتانو كسو كارتان بباريزن لا اغريك كسو ثمن يكي ادميه وبردا صد فرشتي او اغري 200 فرشتي درقي تندو تيجوا كنا فرماني خوانا كن لو يك فرماني وتفرماني شامبي بدري ديكن يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي أواني كبير وربون أمرو لروج دوائي داع عزر مهن النوى سنك بيقمان بعداج دا درينو لسر أوي يا لا آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسَرَ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ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 إنك على كل شيء قدير اي ابانك باورتان هناوا و ولا اخوا بقرانوي تشي اذغاري تا فروردگار تان لا گناه كان تان خوشبه وبتان خاتنا وبا كوا كدرواب جيري انداجو جي اويزور لروجك دا اخوا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كسانه كباور ينهنا ولا قريدا سرشور یا ناکات روناچی ایمان یا درواد لپیش و لەلای للای راست ئەی نوو دلین بۆ زیاد من روناچی کمان بوز و تواب بکا ولی من خوش با براستی هر توید بسر هموشتیگ داده دا صلاة داری یا ایوها النبي جاهد الكفار والمنافقین وغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجنگ لقلبه باوران دوروان دا وتندو تيجب لقليان دا وزيان دو زخا كسرنزا زور خرابا ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة نوت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين خدابو بباوران جني نوح جني لوط بن منهي کە لە ژێر نیکاحی دوو بەندەدا بوون لە بەندە چاکەکانی ئێمە ئینجا کردن کەچی مێردەکانیان نەیان توانی شتێك لە سزای خوایان لێ دوور بخەنەوە پێیان وترا کە و ئاگرەوە لەگەڵ ئەوانەی کە دەڕۆنەناویەوە وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مَرَأَةٌ فِي الْعَوْنِ إذْ قَالَتْ رَبِّ بَنِي لِعِدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِي الْعَوْنِ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي فِي الْعَوْنِ وَعَمَلِهِ وَنَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هره آخوان نمونه شتری هینای و بو اوانی کبروایان هیناو بجنی فرعون کاتی کوتی پر وردگارم بوم دروز بکلا اخوات مالی اقلب هجدا ورزگارم بکلا فرعون و کردوکانی ورزگارم بکلا قلیستمکاران ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من وحنا وصدقت بكلمات ربه وكتبه وصدقت بكلمات ربه وكتبه وكانت من القانتي وبمريم كت إبران أو كداوين خوي باكرجرد أو سائمة فومن بيأكل لروح خو مانوا وبوره نابو بوتكاني بردقاري والاريز فالمان داران دابو